خمسة استمع إلى الأغنية واعدها. أنا عندي قبعة ألوانها رائعة تحميني من المطر ومن أشعة الشمس. ارتديها في الصباح فتطير بالرياح. إرجعيها. Dey ya